الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أن ل الهدى إ إلا للخدمات م ا ل ص ل ا ا ة قد ق م ت الصلاة, قد قامت الصلاة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استووا اقيموا صفوفكم ا ع ت ي ل و ا سووا صفوفكم سدوا الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 أ ل م تر أ ن ا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم إ ن م ا نعد لهم عدا الله أكبر الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد アりがとう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 ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا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 فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم, هل تحس منهم من أ ح د أ و تسمع لهم ركزا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر السلام عليكم ورحمه الله 「あなたは私の手を借りてくれた人」